Bismillahirrahmanirrahim. Hamī. Wal kitābu Inna jamalnāhum ālan 'arabiyyan la 'amalat Wa inna ummi kitābin ladaynā la أَفَنُضْرِبُ عَلَيْكُمُ الْفِكْرَةَ صَرْفًا أن, أن, أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا لَئِنْ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا كَانَ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّنَّهُمْ مِنْ ضَغْشٍ وَنُرِيَ مَثَلًا أَوَّلِي وَلَئِن سَأْتَهُمْ مَنْ قَلَّبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ إِنَّ هَذَا إِلَّا Allah yang menjadikan dunia terbuat dari dunia dan menjadikan dunia itu sulit bagi orang yang tidak beriman. Dan Allah yang menjadikan langit langit ولذي خلق الأسوى جدت لها وجعل لهم من القلق ونرى مما تركبون لتستوى على نظوريكم ومتبكروا نعمة ربكم إذا استويوا عليه وكقولون وَتَعْبُدُونَ سِوَى اللهِ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ هَٰذَا وَمَا نَحْنُ لَهُ مُقْرِنُونَ وَإِنَّنَا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ عِبَادِهِ جُنُودًا إِنَّنَا إِن كَمْثَلَكُمْ إن أَمْ يَمْنَعُونَ خَذَلَ مِنْ مَا يَخْرُقُ بَنَاتٍ وَأَخَاءٌ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا جَرَدَ لَهُ مِنَ الْمَالِ نَسُوا وَهُمْ مُسْتَذَامُونَ ضَلُّوا وَجُنُّوا مُسْتَذَامُونَ وَهُوَ كبير وَمَا يُنَشَأُ فِي الْعِلْيَةِ وَهُوَ فِي صَافِرٍ بِي وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ لِلَّذِينَ لَهُمْ عِبَادَةٌ وَحَمَالِينَ آتَاهُمْ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ لو شاء مَا, ما كَانَ لَنَسَاءَ أَنْ يَرِثْنَ مَا تَرَكَ آبَاؤُهُنَّ وَلَا أَبْنَاؤُهُنَّ وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَرَكَ مِنْ دُونِهِمْ وَاحِدًا فَإِنْ كَانُوا أَوْلِيَاءَ لَهُ مِنْ بَلْ قَالُوا إِنَّمَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا وَإِنَّا عَلَىٰ خَالِدٍ مُقَدِّرٌ قَالَ لَوَلَوْنِي تُتُومُ بَأَدَمٍ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَا أَبَنٍ قَالُوا إن إِنَّا بِمَا أُصِلَتُ بِنِكَارٌ فَاتَّقُوا مَنَامِهِ Wahai kalibkibin, wahai kalibkibin, aku ini berani dan kuat. Innani beranum dari mana? Innaladibkabin, Nuhusayyidin. Wajahnya dan mata daripada yang لعلى لهم يرجعون بل من تعقلها الآلاء وآلاءهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا ان ناديك فيهم وقالوا لو لنا مثل هذا القران على رجل من, من القريتين عليم اهم يقسمون لربك ربي نحن قسمنا بينهم بعيشهم من حيات الدنيا ورب dan wajibnya darjah nilai yang diberi bagaikan suriah, ورحمه ربك من ما يجمعون. وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّمَ وَأَجَدَ لَجَعَلَ لَجَعَلَ لِنَعِيمٍ Biru biru malin di bumi mereka susu bermil-mil fitrah dan warisan warisan yang mereka yakini. Dan الآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ هِيَ الْمُنْتَقِمِينَ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ فَإِنَّ لَهُ شَيْطَانًا كَمَنْ هُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ فَتَدَارَكَهُ الْغَضَبُ أَمَا نَقُولَ يَا لَيْلَيَّ وَبَيْنَكِ وَبَيْنَكِ بَعْدَ الْمَشْرِقِ لَيْلٌ خَرِي وَلَنِيَ نَفَعَتْكُمُ الْيَوْمَ إِنْ كُنْتُمْ أَنَّكُمْ بِالْعَدَاةِ مُشْتَرِكُونَ تَسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نُذَبَنَّ نَبِكَ كَمَا إِنَّهُمْ من مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي فَسَمْسِكْ بِالنَّبِيْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّ جَعَلَهَ صِرًا مُسَقِينَ وَإِنَّهُ لَذِكُ لَكَ وَلَقَوْمِكَ وَسَوْتَ بَسَلَنُونَ وَاسْأَلَ مَا أَرْسَلْنَا مُقَبِرْكَ بِرُسُلِنَا, برسلنا أَجَعَلْتَا مِنْ دُونِهُ وَرَحْمَانِ آلِنَا وَالَّذِى أَعْصَى لَهُ مُوسَى لَهَا يَأْنَى إِلَى الْبِرْعَوْنَ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ لاهي أكبر من أحبها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقل يا أيها السافر دع لنا ربك بما نعمل أنك إننا لم تدعون فلما كشفنا عنهم العذاب دهون Kau milik Allah, kaum alisani, kau misteri, alamau, terjalin, takdir. Fala lucu, amanah, kau milik Allah, dan milikku, dan tidak kau milik. Fala lahir, hari azhar, kau milik أَوْ جَاءَ أَعَوْمَ لَا إِكَتَ مُقْتَنِينَ فَسَسَحْفَ قَرْمَ مَنْ فَأَطَعُوا إِنِّنَّهُ كَانْ قَرْمَا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَهُونَا سَعَمْنَا مِنِهُمْ فَأَرَرَنَا أَجِمَعِينَ جعلناهم ثلاثا ومثلا للآخرين ولما قرد بمريم مثلا إذا قومك منه يصطون وطعوا أآلتنا خير أمم ما ضرروا لك إلا جدلا بل من قوم الخصير إِنْ هُوَهِ اللَّهِ بِذُنُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَدَمًا بِدَنِ إِسْرَائِيلِ إسرائي وَلَوْ لَشَاءُ لَجَعَلْنَا لِنِكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَظْلُونَ وَإِنَّهُ وإن لَعِلْمٌ لِلسَّاعَكِ فَلَا تَمْتَرَنُونَ نبيلا واتبع منهم اتبعوا صراط مستقيم ولا, ولا يضلنكم الشيطان انكم لعمادكم مبين ولن مما جاء عيسى بين قال قد جئت ولكبين لهم دعوا لذي تحتللون فيه فاتقوا الله وأعينوا إن الله ورعبي وربكم تعبدوا هذا صراط مستقيم فَقَدَ الْأَحْزَابُ مِنْ دِينِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ وَلَمْ يَمْهَدْنَهُمْ أَلِيمٌ هَلْ يَوْمُ رُوَنَاهُمْ لَنَزَاعَتَهَا تَأْبِيَهُمْ ضَقْطَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَحْكَمُ يوم يَوْمَئِذٍ يوم يوم 119. يا رب لا قضر عليكم اليوم ولا أن تحسنون الذين آمنوا بآلاء وفيها لا تشتهي الأنفس وتلفل الأعين وأنتم فيها غالبون وتلك الجنة الذي إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ كَانِدُونَ لَا يَبْتَغُونَ عَنْهُ مَفَرًّا وَمَن يُبْلِسْ apa di di inal وإن كان له أعمال ولد فألدا ولد هُوَ الَّذِي لَهُ سُلْطَانُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَدَارَكَ الَّذِي لَهُ الْكُسْتَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا ذَلِكَ لَهُ وَعِندَهُ مَوْعِدُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ لا يملك كل نبي لا يدعو نبي دوني الشفاعه الا من شيد بالاقوى وهم يعلمون ولئن سالهم من خلقهم ليقولن نضار فان ما يذكرون يا رب اننا اولاء وهم كاهنون تصبح <تصفيق> علم وقل